قولوا إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا متلمة لا تسقي الحر فمتسلمة لا شية فيجا قالوا الآن جئنا بالحق ق فذبحوا كادوا يفعلون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 وإذا لقّ الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدث بِسُونَهُ بِمَا فَتَحَ اللههُ عَلَكُم لوحَ يُّوكُم فيِهِيٍ دَ ربِّكُمْ فَفَل